ودعناهم أمتين يهرون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكان كلنا عابدين، ولو طناطينا حكما وعلم ونجينا، ونجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث. كان القوم سوء فاتقين فادخل الله في رحمتنا انه من الصالحين ولوح ابن ادم من قبر فاستلبنا له فنجيناه فنجيناه واهله من الكرب العظيم ولقرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ان القوم سوءا فأغرقناهم جميعا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوض إذن فشَت إذن فشَت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتَلنا حكمه وعيّما وتقّرنا ما داود لا يسبحنا والطين، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحسينكم، لتحسينكم بعثكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح قبة تجري بأمليه إلى الأرض. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين